انا مش هقع وان يوم وقعت اكد حقوم انا زي زي الشمس بتطلع كل يوم انا قلبي عمره ما يتكسر انا ظهري عمره في يوم ما مال طول عمري عايش ليه سر ودي الإجابة على السؤال انا مش a وين يوم a اكيد هقوم كل انا مختلف انا سهل معا علشان يتحدف كان يلزموش الدلورة انا لسه قدامي الحياة اهدافي واضحة وساعتي مش متأخرة بكرا الحياة تثبت لكم انا قدي ايه بتعب عشان انا عندي احلام زيكم وليه دور لازم ايه با